بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والس sa fi ati sabaha fas sa fi qati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 Mărduodul في al a fira a iză اسيرتُ فإنما هي زجرتُ وحذتُ هل أتاك عديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب لا فرعون إنه طاء فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأليه لا يتلك بالريف كذب وعصى ثم أدبر رَفَنَا ذَهَفَ بُكُمُ لَا لَهُ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَرَ Din cauza lui, nu mai وسمكها فسويها وأعطش ليلها وأخرى لقاها والأرض بعد ذلك دحاها Așa, așa, al jibala awsamatallakum wali an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 Vă mulțumim pentru vizionare, vă mulțumim والسابعات سبعا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الواجفة تتت أبعوها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشرة Yقولuluna a i فِي الْحَافِرَةِ fi كُنَّا ha fira قَالُوا تِلْكَ إِذًا قُوَّةٌ خَاسِرَةٌ ساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس؟ بسيط <تصفيق> إذهب إلى فلان <فرون> إنه طاف فقل هل لك إلى أن تزق <تزكر>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 فأرى قل آيات الكبرى فكذب وصّب ما أدبر السّعى فحشرفنا ذا فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى أَأَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءَ بناغا رفع سمكها فسواها وأوطش ليلها وأخرج ضحاها وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ فَأَمَّا مَنْ طَغَى أَثَرَّ حَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى Wa am makho fa ma يسألونك عن الساعة أيان موسى ca ya